دعاء دخول القرية أو البلدة تقول اللهم رب السماوات السبع وما أضلل ورب الأراضين السبع وما أقلل ورب الشياطين وما أضلل ورب الرياح وما ذرين أسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها وأعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها دعاء دخول السوق تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير الدعاء إذا تعس المركوب تقول بسم الله دعاء المسافر للمقيم يقول أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه دعاء المقيم للمسافر يقول أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك ويقول زودك الله التقوى وغفر ذنبك ويسر لك الخير حيثما كنت التكبير والتسبيح في سير السفر قال جابر رضي الله عنه كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا دعاء المسافر إذا أسحر يقول سمع سامع بحمد الله وحسن بلائه علينا ربنا صاحبنا وأفضل علينا عائدا بالله من النار الدعاء إذا نزل منزلا في سفر أو غيره يقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ذكر الرجوع من السفر يكبر على كل شرف ثلاث تكبيرات ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده